هذه قصيدة سر المصون المصطفى البكر الصديق الخلبة النكش بندي القاتري الماتوردي الضمشي المصري قد صلى الله أسراره هو أفاض علينا أماله بسم الله الرحمن الرحيم أدعوه بالسر المصون وإلهي وبعرش على وبنور جلاله برافعات قد تسدت وتهددت وبما تراه من بديع فيعاله وبك كل السماوات العلى وببمن تهيّم في علي جماله وببيته المعمور فما بما حوا من زائرين او طائف بظلاله وَبِعِلْمِ لَوْحٍ فَصَّلْتَهُ يَدَ الْمُنَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ فِي إِجْمَالِهِ بِزَبُورِ تَوْرَاتٍ وَإِنْجِيلٍ وَفُرْقَانٍ سَمَّتْ تَنْزِيلَ فِيهِ إِنْزَالِهِ وَبِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ ثُمَّ بِرُسُنِهِ مَنْ خَصَّصُوا مِنَّا بِخَيْرِ نَوَالِهِ وَبِسِرِّ أَهَلِ الْعَزْمِ مِنْهُم سَيِّدِي خَلِّصْ فُهَادِي مِنْ فَقِيلِ إِقَالِهِ بمحمد الدين المختار صلى الله عليه وسلم اكرم مرسل كان قابا بل اتنا في وبانه ما السادات أرباب مَنْ قَدْ سَقَى قَوْمًا سَلْسَبِيلِ زُلَالِهِ يَصْطِفِهِ وَأَمِينِ عَيْنِ سِرِّهِ وَرَفِيقِهِ فِي الْغَارِ بَارِئِ حَانِهِ وَكَانَ لَكَ بِنَفْرُوقٍ عَمَمٌ مَنْ وَافَقًا ذِكَرَ الْحَكِيمَ بِقَالِهِ وَكَذَا بِذِ النُّرَيْنِ عُثْمَانَ التُّقَى مَنْ عَنْهُ بَايَعَ أَهْمَدْهُ بِشِمَالِهِ وَبِبْنِ عَمِّ الْمُسْرِ طفا صلى الله عليه وسلم بكل الوعى من كل الفخر في أطلاله باب المدينة لم يزد كشف العظاة يَقِينُهُ إِذْ كَانَ شَمْسُ زَوَالِهِ وَبِمَنْهُمْ فِي عِتَّةِ النَّقَبَاءِ إِنْ عَدُّوهُ مَنْ خَصَّهُم بِكَمَالِهِ تابعين لهم وتابعينهم إلى يوم اللقاء مشتاق أهل مصالحه مشتاق أهل مصالحه في أبي حنيفة من سما بعلومه انقسم ما كوت على بخصانه وببني ادريس المكمل في الورى من لم يكن مرسى ما في باله وبمانك علم المدينة من به ضاء الوجود وضاع أرث ججاله وبأحمد المحمود أوحد عصره فرد المقام فلا يراك مثاله وبالأشعر من فاق في توحيده والما تريد يسني بحاله وبمسلم ثم البخاري الذي في الضربة لن ينبغ على من وعليه. وكذا كالبصري فما حبيبهم ايضا داوود السخي بمعنيه وفي عبدي الك المعروف وفي اهن السماء معروف الكرخي وحسن خلاله فببنيل أدهمي ثم بنو خرفي فيهم وبيبشر الحافيل خلعي نعاله بفطيل ابن عياض ثم بشاه كرمان كذا اتسترى بالوادي الواصدين بأبي سليمان الذي قد فاز بالمطلوب من إقباله وبمن سري في الكون طيبا أبيره البحر السري المرتضى في عانه. وَبِقُطْءُ دَائِرَةِ الْوُجُودِ جُنَيْدِهِمْ مَنْ لَمْ يَفُتْهُ الْقَدَّ مِنْ أَمَالِهِ أَيْغَنْ وَبِالشِّبِلِي أَبِي بَكْرٍ الَّذِي غَيْرَ الْمُسَنَّى مَا مَرَّقَ وبسر من شاد الذي قد شرفت وينور فيه وقد زهت بكماله وأبي سعيد ذلك الجزار من قد فاق أهل القرب في إجلاله وبكل ما حون الرسالة من فتى تضوع الأكوان من أذياره وبمن له إذن الجيب بقوله فدمي. فقال مؤيداً من قاله مولاي عبد القادر الفرد الذي عزت مداركه على أمتاله بأبل لثامين الهمام المرتضى سام الفتوة فإنك بقتاله كم فك من أسرى بشدة بأسه وتعال مولده وقرب طلاله ببن الرفاع الرفيع جلاله من دمعه قد جاد في إرساله، وبذله قد صار شيخ عواجنة، قَد قد سقط ضمآن من جرباليه، وبرابع الأقطاب إبراهيم. مَن بالجد صار بلم يعم لنمسلالي ناكست دنسوق امام المرتقى ام جعل بلناك من اقبالي وبتاج كل العارفين ابي الوفا سَكِ الصَّفَ الصَّاعي عَلَ اشْكَانِهِ أَسَدٌ إِشُودٌ لا نَارَ الْوَغَى مَنْ يَسْتَقِي عَصَبَرًا مَعَ أَشْبَانِهِ بِالْحَاتِمِ الْحَاتِمِ كَنْزُ الْغَنِي يَا رَبَّ بأنسل حبلنا بجباله بدر لدى جنو السماء مكمل وسواه في التحقيق مثل هلاله الشاذلي من استقى من أبحر عشر وإعطاه المنا للسؤاله وبسيده المرسي وإرفه الذي هو في حم تقريب من إبطاله وَبِكُلِّ مَنْ سَلَكُوا طَرِيقَتَهُ كَذَا يَاقُوتِهِ الْعَرْشِ وَارِفِ حَالِهِ وَبِمَنْ لَنَا غَزَلَ الْرَفِيقُ فَلَمْ يَجِدْ مَنَّا سَجَى نَصْطًا عَلَى مِغْزَالِهِ أَحْيَا عُلُومَ التَّهِي ديني كم أحيا به مهجا قست فأنارها بجماله بأهل هذا الوقت من أقطابه أبداله ولقبائه ورجاله وبكل من قد قتل وتقدموا وحباهم مولاي من إفضاله وبكل من سكانوا الوجود وخيموا في بحره ورماله وجباله وبمن به من أهل الولى قوم لقد خصوا بوصف دلاله في كل عصر معهم حذر أب العباس من أحياهم بمصانه حي وحق ك لم يقلب مفاته إلا الذي لم يلقن رجماله فعليه مني كل ما هب الصبا أزك سلام طاب فيه يا ربنا فبجاه منذكروا هنا خل صفاد الصب من اعداد هي واكشف لهم ما قد كشفت لهم بما فيك لخفف عنهم من اثقالهم وأطلق قيودي بالعبيب المجتبى طاه البشير الهاشمي وآله والصحب من للقلب في حب المنا سقلوه فأناعوه لحسن صقاله واغفر لعبدك مصطفى ما أنشدت أدعوه بأسر المصور وآله